وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ تَعَالَوْ يَتَوَفَّرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَؤُو سَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مستكبرون.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 السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وَلِلَّهِ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا لا تُلْهِكُمْ لا تُلْهِكُمْ أموالُكُمْ ولا أُولادُكُمْ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآئِكَ هُمُ الْخَاطِئُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَيَّتِ أَحَدٍ مُلْمَوْتُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّ لَأُولَاآئِكَ إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير Amen.